بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحان والقمر إذا ثلاث والليل ذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسها قُلْنَا اشْفُ عَنَّا مَا صَنَعْتَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَسَقَرَ أَوْ يُفْلِحَنَّ وقد خاب من بسا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والليل إذا عشاءها والسماء يومها بناها والأرض وما طحا ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم